بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 من تجري من تحت الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفّر عن مسيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعلب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضال السوء عليهم نسوا عليهم دابة سوء وغضب الله عليهم ولعلهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره وللله جنود السماءات والأرض وكان الله عزيز إن ورسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فمن نكف فإنما كثوا على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه أجر عظيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهنا، فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.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 وَذُيِنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَضَلًّا فَنَنْتُمْ ظَنَّسًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا ضِرَارًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغالب لتاخذوها جرونا لتباكم يريدون ان يبدلوا كلام الله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 ومغالما كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله مغالما كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفأيد الناس عنكم وكفأيد الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بنا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سمة الله التي قد خلت من قبل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 أثر السدود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وأجراً عظيماً